وداء في العود وما قبله والمؤسفات بالخاطئة فأخذ الرسل عبهم فأخذهم أخذت الرabiyah إن لما طغى الماء حملناكم في جارية لنجعلها لكم تبتدرتم وتعيا فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة وحملت للأرض والجبال فدكت دسكة واحدة فيومئذ وقعت ويقعت وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية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 وأما من أوتي كتابه بجماله فيقول يا ليسني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليس ها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هل عني سلطانية خذوه فغلت رأيته إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين